بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقول. قَادَةَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ مَنِ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا لفضيله ما إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَئَاتِهِمْ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطْعِهُمَا إِلَيَّ مَوْرِجُوْكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة عذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم الا ليس الله بعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَابِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وليحملن من أثقالهم مع أثقالهم، وليسأل يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأن جئناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يروا كَيْفَ يبدئ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كَيْفَ بَدَأَ الخلق ثُمَّ اللَّهُ شيء نشأت الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء. سماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقاء كان جواب قومه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 بَنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّ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 كُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ قال ربي انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا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 لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وَأَهْلَكَ إلا امرأتك كانت من الغابرين السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 حكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن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 بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لاركاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ ماء نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 تَتَوَّهُمْ لَا لا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون See you.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 وقفوا الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المؤمنين